وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم بِهِ ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد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 وَجَعَلنا عَلَى قَنُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 قالَا فَذُوقُ عَذاَبَ بِمَا كُْ تُمْ تَكْفُون قدَ خَصَِ الذيينَ كََّبُ بِِقَا إِللا حتىَ إِذَا جَاءَتْهُ مُ الساعَةُ بَغْتَةَ قالَاوا يَا حَسرَتَناَا عَ مَا فرَطُناَ فيِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارًا عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَأَوْعِذُ حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ يَوْمًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ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 لَ ل إِذْج أَم بَأسُنَا تَضَرَّعُ وَلَِ قَسَت قُلُغُهُم وَزَيَّنَ لَهُ الشَّيقانُ مَا كانَ يَعمللُون فَلَماا نَسُ مَا ذُكِرُ بهِهِ فَتَحْنَا عَلَهِمْ أَبَووَابَكُِ شيء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 قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّارِمِينَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُه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 ثم يرد الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُونُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْنُهُ الْحَقِّ وَلَوْ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الليل رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هذا رَبِّي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 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَجَّ قَوْمَهُ قَالَتْ حَاجُّ نِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هداني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 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهَدَاهُمْ قَتَدِ ۚ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شيء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 وَالَّذِينَ لَمْ تُعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ زُرْهُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ مَا قُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا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 وإن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير عن سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض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 وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَصُبَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّوهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 كَمََّ ثَلُ فِي الظُلُماتاتِ لَْسَ بِخَارج مِنهَا كَذَلِكَ زُينَ للِكَافِرين مَا كانَوا يعملون وَكَذَلكَ جَعلن فيِي كلُلِّقرَرِييةَةٍ أَكَابِرَ مُجرمهَا لَمكُرُ فيِيهَا وَماَا يَمكُونَ إِللاا بأَفُسِم وَماَا يَشون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 فمَي يُردِ الَّ وَي يهدَو يَشَح صَدْرَول للإِسلام وَمَي يُردَأَ يضَِّ يجعَن صَدرَ ضَيقًا حَرجَ كَ أنَّ ماَا يَ الصَّعدُ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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ الله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 وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَإِنَّهُ يَصْنُعُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرَدُّوهُمْ لِيُرَدّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دينهم ولو شاء الله مَا فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه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 قددَ خَصًِا الذي نَ قَةَنوا أَولادَوم سَفَهم بِغَيْرِعِلمِ وَحَََّم مَا رَزَقَوم الله فتِرا أَنعَ الله قَدِ ظَلُّ وَمَا كَوا محُتَدين وَهُوَ الذي أَن شَجََّاتٍ مَروشاتِ وَغَيْرَ موشَاتِ وَنَّخلَ وَزَّرَ مُخَْلِفًا أُكُلُهُ وَزَّيتُونَ وََّّ نَ متَشابِه وَغَيْرَ متتَشابِ كلُلُ مِن ثمَمَرِهِ إذَا أَثمَرَ وَآتُ حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُصْرِفُ إنهُ لا يحبّ المُسْرفين.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 قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَنِ أَمَّا اجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَنِ نَبِّهُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 إِنَّ الله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ به.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 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله مَا أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين مِنْ قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا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 ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتنوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا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 ثُا تَيْنَ مُسَن الكِتابَةَ مَ مَنَ عََّ أَحْسَنَ وَتَفْصِلَ لِكُلِ شيءَيء وَهُدَوْ وَرَحْمَةً لعََّهُ بِنِق إِ رَبِّهِمْ يُؤمنِون وَهذاَا كِتابُ أَزَلناَاهُ مُبارََكُمْ فَتَّبِرُواهُ وَاتَّقُول عََّكُمْ تُرْرحَمُون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 قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِ كَوْمِ ارْتُوَانَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَاز